ووضع الميزان ألا تطغر في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان ولرض وضعها لذنام فيها فاكهة والنخل ذات لكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آم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 يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كلعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان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 كماتكذبان سنفرغ لكم ايها الثقلان فباي ان ربكما تكذبان يا معشر الجن فَقَوْرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَخُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فبأي آل إربك تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كذها فبأي آل إربك تكذبان فيوم إذ يسأل عن ذنبين فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيمهم فيوخذ بالنواصي ولقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم من التي يكذب بها بينها وبين فبأي آل ربط ما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء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 فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش ذطائلها من استبرق وجن الجنتين دان 119. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن انس قبلهم ولا جان 111. ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آل ربك تكذبان؟ هل الجزاء لحسن إلا لحسن؟ فبأي آل تكذبان؟ ومن دونه فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيناننا الضاختان فبأي آلاء 124. فبأي آلاء ربكما تكذبان 125. فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان خيرات الحسان فبأي ربكما تكذبان ثور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء تكذبان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان 123. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام 125. بسم الله الرحمن الرحيم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 122. مِنَ من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم مهدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور النعيم كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغون ولا تأتي من إلا قل سلام سلام وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخبود وطلح مذود وظل ممدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فاجعلناهن أبكارا عربنا ترابا لأصحاب اليمين ذُللَتْ مِنَ الأَوَّلِينَ وَثُلَتْ مِنَ آخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّنْ يَحْمُومٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ 124. وكانوا مصدلون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا لولون قل إن ولا كرين لمجموع إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لاأكلون من شجر من زقوم فماليون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرايتم ما تمنون نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونشئكم في لا تعلمون، ولقد علمتم نشأتلهم، لَفَلَوْ أَفَرَأَيْتُمْ نحون أنتم تزرعون أم نحن الزارعون لو نشأ لجعلناه ثقافا فولكم تفكهون إن لم غرمون بل نحن محرومون أفران الماء الذي تشربون أنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفراء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 من ربي العالمين، فبهذا الحديث أنتم مذهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحنقوم وأنتم حين إذنتم. ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين فما ان كان من المقربين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 هو الأول ولا آخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوي على العرش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 نَظُلُ مَاتِ إلَّا نُورٌ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُم لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ نَفَقَ بِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ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 يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسع نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم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 قبل لي للعذاب نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم أماني حتى وَغَرْرَكُم بِاللَّهِ الْغَرْرُ فَالْيَوْمَ لَا يُخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاَكُمْ وَبِيْسَ الْمَصِينِ أَلَمْ يَانِ لِلَّذِينَ آمَنُوا شَاقَّ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمْ لَمَدٌ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قد لَكُمُ لَعَائِيَاتِ لَعَلَكُمْ تَعْقِبُونَ إِنَّ الْمُصْفَدِقِينَ وَالْمُصْفَدِقَاتِ وَأَبُو رَبِّ قَرْضًا حَسَنِيًّا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمُ عَجْرٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ ورسله 111. وإنهم الصديقون واشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم 112. امل الحياة الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي لا خيرة عذاب شديد ومغفلة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور جنة من ربك وجنّة عرضها كعرض السماء ولد وجنّة عرضها كعرض السماء ولد أعدت الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يتيه من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 لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم والله لا يحب كل مختلف أهل الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 إن الله قوي عزيز ولقد رسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوءه والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على أرهم برسولنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتينا جل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه جرأة ورحمة ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم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 اتقوا الله وامنوا برسوله يعطيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم ليل يعلم اهل الكتاب ان لا يقدرون على شيء 124. وأن الفضل بيد الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم 125. صدق الله العظيم